ثلاثة استمع للجمل وأعدها ثم تأمل معانيها مستعيناً بالصور المؤذن يؤذن لصلاة المغرب أنا أتوضأ قبل الصلاة أنا أصلي صلاة الفجر في البيت أنا أدعو الله بعد الصلاة يصلي فاروق صلاة الظهر في المسجد أنا أصلي خمس مرات في اليوم نصلي صلاة الجمعة في مسجد السلطان أحمد